ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبني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 اللا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما راوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون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 للمتقين عند ربهم جنات النعيم فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون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 سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسطلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَا وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلاَ أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ